لشرح مختصري كتاب رياض الصالحين للزاني برز وريز القشيري امام النووي رحمه الله عليه لخصت باب دوام الدين لو كتابه بنان نشاني باب التوبه وتا ان بابه باب التوبه كرندكات قالنا ولا اخي عز وجل كانسان واصل قلناها كان بينت اهل اللغه فرمون التوبة لغة من تاب يتوب ب إذا رجع ورجلاه لو مشتقي كسب بقريتوا توه الزبانواني للزباناني الإصلاح دهين لشرع ده الرجوع عن المعصية يا من المعصية إلى الطاعة كسب اللجناهو سربجي واضح يعني لو طاعت خوي جولا أو طوبة كارين فلان كسب تهيبة توبكارة واتقرا وتواب لسرفيچي معصيه وهدير خرابه قراو تو برطاعتي اخوي قورم هلبان وزير الخرابيه جاره او تائبه توبش واتقرا انه بلا إخوة فريدان وازين اللي كانوا معصيه وسلفيجي ان زمانان طاعوا وتاكلوا كاخوي قورم في رازي سبحانه وتعالى جولهتين توبه و واجب دين توبك انسان توبه الرسول واجبو <تسجيل> كتوبه لمكان توبه كرنا لكفر شرك نفاق كفر واتبع ديني شرك شرق ردان اخوي جوري بهربان نفاق دورو لاي الاسلام اماني جوري تهوان، توبان اخوي بهربان بينا خوشو بيرازينب انت جا جوري تين توبو توبيك واجب الى كفر لا شرك لا نفاق اخوي جوري فهمي كل الذين كفروا اي أنتهوا يغفر لهم ما قد سلف أي بغمري خدا صلى الله عليه وسلم بريبه واني كبباورن أقار وازبينين دس هل قرنوا لو كفراني جانان خواية قولة لقناه رابردو أبوليت أي سرية توازينينيت أنجا دوام قولت لين توبة أو توبين كالتوبة كالتوبة كالتواني قولة أنجا كالتوبة كالتوبة لنا قناها بشوها لكان بهالحال بهالحال وأتته بكردن واجبة درجات هي لكم تاوان زور خير التوبة كدو كمان جورة تركوها توبة سلوقي كفر تركوا دم كفر جورة شيء جورة شو بلاكاني فاق شو بلاك أنا كان اجى الصاغة إلى ذنوب قلنا ها شكله كان توبة كردوكي زور ساكن شريفة خوي عز وجل سبحانه وتعالى في خوشه والتوبة كاراني خشجبات واقف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خواي جور مهرمان التوبة كاراني خشجبات إمشي لم عندها كما وصيم عباده أجل باداش ولا خواي جور مهرمان ففرصتك يجور ما وش الحمد لله إن إنسان برد بلس التوبة أو براني بخواي جور الدعوة كوعد من, من, من لخراب أو عهد بيمان بين سبحانه وتعالى أحد في باريزا فاراسيني أحد شان نشان إيمانا وتوبك رديش لما أنقل في روزا فاراسي فرصة وجيخويتي إسامة بردوان بلسري ما مصر حمدي أخواتي قروني بيت في الشيكي ما باسك الدو مرجكان التوبة باسكات شن آيتك وشن فرموديك دهيت البلقة استدلالي بيودك لسر باسك يا أخواتي تفرمي قال العلماء رحمهم الله التوبة واجبة من كل ذنب. إمام نووي رحمه الله. ده فرمي زنايا فرمي أنا. خوي زنايا. ده فرمي زنايا قدر زنا إلى يا؟ ولا بانها هي مرتبة بارستوية. وإخوان فربوا فوق كل ذي علم عليم. ده بانها مو ما مصايك عالمي عالمي كزنا من الإسلام. فرمي قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. ذا فرميز <تصفيق> ذانين فرميوله تو بكر دن واجبه لها مغناه هيك ضوا زينان لها مغناه واجبه قالنا ابو تعالى بطاعتي اخوا واجبه فان كانت المعصيه بين العبد وبين الله يجب اگر او معصيه وغناه كان جامع ادريت لبيني بندخ اخوي اخاي يقول بيت فان كانت المعصيه بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق ادمي فلها ثلاثه شروط هر قلناها كان جام لبيني خوتي اخواي غور سبحانه وتعالى ما في بنديتي لبيت او السمر جاب وقبر بيته وبكت امامي مين؟ غناه ذكي ام غناها بين خوتي اخواي تعداك الهنين محقق خلقه بدت التوبة بكي توبكي القبول بيه أبي أو قناها كلا بيني أخوة وخاء نزام الدعوة حق خلقه ديني تعدا لأخوة ديني قدوها سيما رجيته بيه أحدها يكميان أي يقلع عن المعصيتي أبي أو ذيك أي توبكي قبول بيه دس هل لو معصيته واز لو معصيته بني إقلاع وتب شرين دارنين خوة دارنين لو قناه تاوانا كانت التوبة بكي خود دابرنا ده سيره الجر وااا. اذا فريز زينا كريم بيتا فلا غيري بخوار جروم ريبان. فريز ما يخوار نوب بيتا. ريبان دخويت. هو حق <تصفيق> بيني خود وخا متوانة. صندها تواني كايا. التوي توبي كي فورا لو وجبناها وازبينا بنا سال جر الناوي. بجيب لي وازل بنا. اذا وازل ليه لا براسي ده سال جر. او مرجيكهم هذا دي. والثاني ايندم على فعلها. دهم بشعمان بيتوا بدل لسر أوي ندم وهذا كسي بدل بشعمان بيتوا آخر لا شيء شئ هنان صار دي لا زور بدل أو تخو زشته وين او الداعية أو أنت بشعمان ديار ديوت وبكابو يبي الندم بنو بدل لا بذل فشمان بيد التوازل بنيت بوأقرك الثالث خواج من فشماني أمدو مرجيتيا والثالث أن يعزم على أن يعزم ألا يعود إليها أبداً سيم عزم البيت برينم أخوائي قولوه البام بتي جاركي كنقرد سلوتاوانا كانت يقول يا ربي أخواتي فشمانم خدا يتبو من يقبولكي من توكار ملايته قرامه أجل لجلجناها في بي وصل جناها بينا بينه من هاتم توبة ولايتوا خواي قدر دوا يا كم كبوست توبة كي وصل جناها كبينا بدل فشيمان برا براسي وكان عزم أو أو أو قد هو جاي توبني يعني اخويا توبيت بس رمضان توب يا اخو اما توب كاني دروزه كذابه فلاقين اخويا اي بس رمضان توبك يا ابو مريك يا زم كان او اخويا او قلنا قال اللي درس زوره زول احسن كسمي نازنيه لا بر خاطرته جهنم او واسبني اخويا خد دم الناوي دركت اخويا فرشيمان اخو برين لا تؤد أخوها جلالة الأزانيات ويسوو الرجال ويسوو كل دوايا أمس مارجتي أبوه أو بيني خوته أخ أو توبيت إن شاء الله قبول أبيتو توبتي صحيحة فاشل ما مسافر مئة فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته أجريكي غلم مرجانيتي نبيه توبكت راسنيه وتوبيكي صحيحنيه مارج توبى قبول بنتياني وأبي بنتي دي توبكال راسنيت امس المرجكه وان كانت المعصيه تتعلق بادمي فشروطها اربعه اقر اوقنا هيك انزه على علاقه بني ادم وبيد ما في خرشيش تدابت وكتعداك المس الماضي خرشي روحي خرشي ناموس خرشي او ببتشو هرم رزا سرت هذه الثلاثه امس المرجكه بس ما قلت اماسيان وشو هرم وان يبرا من حق صاحبها بشي أو حقي لسرت براءة خوتي بقيت لسر خوتي لا بريد خوتي لا فان فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه أجر ماله سامانو باريه بيجيرو بخوانكي بالأفريكانس أختي خو إيوان باريتون دزي لما عمل إيوان غشم لتوكرد كرد شريك بإيوان بارنبرت هذا المال طا إيوان باريتون جير كرد أو مالا مبردو أو ماله بيجيرتو سرخوي خوي نزع علماء فرم أجر خذ بيجيرتو مباشر هرقبوله ب نبي نبيه غير مباشر لري تركز الجدرة بديتي بري فلانكس او باريه او ما له بيره تخانامن مينا او أو سلام عاجز أبي وبين ما تيجي مرحبا منا يعني ينرمي توب الجره يعني بهر طريقه يقدر به مهم قاعده دستي او ما له بيره خوانكيه وان كانت حد قذف ونحوه مكنه منه او طلب عفوه اجل حد قذف بهتان بوك الدوار بوجه سببي او توحد لي بالريات الشغله بهالمسطوه كمان مستحق بوحد أبي لا بل من عصيتوا خامشيتوا حق خ والله ما في للسرمة. من سبب أبوه تانب متوه أو تانب متوه. دهوا اللي بردنا أكم ينعفهمك وقردن أعزاك دهوا اللي خشمون أكم. فاجبوا اللي خشموني خايفة ولا كحقته للسرمة. ينحكم كان الصحابة كان رضاي ايه كري رش بيستي افرد رش بيستي الله بيغماني خلال صلى الله دل عليه وسلم يقول له في رواياته فرميه ام غلام اشكت لك تو واد من فيها وقود كري افرد الرش انك مرؤن فيك جاهليا. تو يشتهت جاهلية تماوه ظاني؟ تو مسلماني ام صفة جاهلية تماوه الله ام من دي بينا خجب ان فيها وقوامان قود و هالا اخواني قدرسا الصحابي من صفة دي جاهلية تماوهه على توبلي او عبده فرمي من وان بق قلت قلت زور حلابو اميلي ببريد والله ليه لهم قال الاذاب يفرمي بق شويه ما مرجيك يسحال الصرب خمسه زي كم رمته نفسه ودين أو فرمي زوية. أو خلق بعد نفس المشكل كمان فرمي والله وديناكم.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 افرمن اوغيبت بيارك الكرت اگر بخونك نك يجشت بوا بي انك بتفلق اصديبتي لا كان مجلس لا سلم مجلس بس كتب وزمت كتب بكات مجلس المجال <سؤال> اللي بيت أنا باسي فلان تسمان كرت باليوت ما أوي أويه براسيه ما غلطنا معقولي ما كرت أوكي أوكي فيك غلط والله أجل أعيبي أوه بقيمة ما نقص ماكر كرت براسيه أو نبو منهبار بن لخو جورمي ربان ونهمن والله في محترم يا ربي خوالي ببريت خوالي منيزر كات شن جرب تا الحمد لله لا من ااوى حق دا اما افرو غني زاني اجر زاني بيستي بيويا بيستي تو تو غيبت كدوا ندري كتو راسن بربلي بلي فنق دا اجر ازايك بغيبت ماكرت قردم ازاكر ما فيت ولا ما بله اخويا قمر دا وجهت غيبتنا كما ان شاء الله باس انكما اجر او حق السريريه تويتون تعدا كدوا بله شاكوا مس مهقرني ازا في شاء الله اجر دا أشرار أومكروا أومكروا أوم ما مسلمان كرام الشهابي والصخاء الشهابي ويجب أن يتوب من جميع الذنوب وواجب السر لاهم جناه توبكاد جوريه فإن تاب من بعضها صحة توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي دفر فرمي ما مصالحك والبيئة واجبة لاهم جناه توبكيد ان جافر من أجرهات ولا هند جناه توبت قلت هند كيسر هند الاهل علم فرمينا او قبولها شلون خابرك قلنا كار الربا اخوه رشوه ولا كديه درؤك غيبتك جني وبخل كداد حقي ما في خزان نداوه خرب وديك بوجي خرب دراسك يعني ام قلنا هلك دوه بلانك جويل او تارك ابي جويل موضوعي أبي مو عريق ابي قالن ازي جايك بك قهوه ازي جوريو تعدا كم دايك بك قهوه اخرى فاگر تو رجال عربي اخويا فشي من تايس من دايك بك ازيده اخويا وعد و بريمه متوه توبيره سقيناك لو قلناها ايش ما انت بس لو تأثيرك توبك اي أو توبيه قبول يا انا دوقه الاهل ما مصفر من الري هندي اهل علم إن شاء الله واش قبولها تو قبول ما دام فشيمان لو جناهي اخواتك يقبلك لو جناهي ايش لو توبينك لو توب لو ايش شاهدوا التقوى الميّاي والذين آمنوا يتوبوا إلى الله النصوحة. توبة نصوحة نصوحة هم مجن أما توبة شاكه هم مجن هكذا أما كسر كقولي إخوة إلى فلان فشمان لويان زيات الريجانكه هو إشارة توبك لو جناها خبولا بل عمان ليش سري ماء أبي توبه وأنا شبكات جاء فالمئة جازر أنبىء وقد تظاهرت وقد الدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة بلغ جعلك زوار القرآن للسنة لإجماعه يبدأ نجاه العلم كتب بكردين وعاجبوا له بقوله هيك أب يشجيعه ما ورحمة إخوانه بين ده فرمن مع بين إخوته خاص مرجبيه أبي ببيان أو بيان جاء دوايد رجيم فرمون الاخلاص الإخلاص لله خالص بخواته وبيت توبكت هيج دافعين ولا شوفهم لازم له رشوم لينكروا، بأخواتك رشوم لينكروا، أو التوبة خلاص هي بأخوات، أبي ببيت رزقك، ببيت لوميكس، ببيت قصة طبي بزيجك دكتور أكال، خد هالشي بطبيعية توبة كي، أما بلي والله من فلان جوناه، زوج حزمني بالي دكتور إني مايكى، بأخوات دكتور ألي خلاص هو من توبة كده، أو بأخواته بينا كده، يعني تري لا يأتي بأخوانه بوا، تأبيني ولا إخوان، تا يعني لا ترسي أمير، لترسي حكومات، لترسي بيلاكي دولا من. أتحت في هذا هناودار ناوي لأكون أحبك ترسيلي هيا سجل بكرية حبز بكرية ليه بدرية عقبة بدرية غرامي كان لا ترسى أو توبيك دوا أو توبيك قبلنيها قبل البرخات المخا توبيكها عزوجل قصي شيء كده نبيت. بين جمل أفهمين أبي أو توبيك اللي الزمني كابي لكادي كادي شخصه في إيش السكرات الموت توبة دي خبولة. تبي الله وسلم توبة كسرية ما دم جالا غرغرة. سورة النساء ذي خوا فارمي حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن. لا سلام رجت أو تجي كاد توبنا ما. يدري خار عموما أوش لن يشان كخور أو هالبيتوه خو عدد السنين خور الله بسركه الندي النظام الجورد خور له خور آوى هالذيه هتاني مرد ولا شيء جي خوي قالوا كاتش توبق بقبولنيه واتام أبي اللي برد خادن خواش تورقيت اللي برد دكتور النبي فلان تخرابه فلان صبوه ولا ترسي هالرشي كسيش نبيت إن جاك التوبق اللي توبق كاتي بيكلش الصاغب وتورقيه بيجي توبق أكيب الأخوة أم هنا او ما كم مختصر كدوه. اللي رده برس مآيتة كود فالمدينة إما شين شلا وخيرين واه ده فالمي قال الله تعالى أخواه فالمي سبحانه وتعالى واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا بكنبلي أخواك ورميهربان إما دارا همطا واتوبكني توب أو توب إلى توبوا نهب يت بؤي صرف راز من إنسان كتوبكني المفلح أبد أبد كذا يجي أهل فلاح توبكاران المفلح ها صرف راز النجاة بارين لا سرقوا عن لا بردوا، بيقوناهن، بوش يؤمن أو قوناهن كأن توبة، أو كأن قوناهن كأن التوبة، أو كأنه راسقين أولياء أو كسي تر شاكي قرز بيه، فأولئك هم اللي فليحون، أوانس الفرازن، إن الإنسان التوب كار، برد أوان بليس توبوا، خوي محاصر إن شاء الله تعالى، وحديثك إياه، هندي علوا فرمنو ضعيف دي ضعيف دي هندي فرمنو حسنا التائب من الذنب كما لا ذنب له. او كسكة توبأك لقناها كالي بردوام وفيها أصلا قناه نبيل لأنه مرحباك لقناه خلق سرقه فاشد فرمي وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري في غمر منا يفرمو صلى الله عليه وسلم والله من استغفاردكم وتوبدكم ولا يخرجانا لحفتات جات جاتل روجي حفتات جارب الأخوة قرموا توبئكم واستغفاركم بغمبر من صلى الله عليه وسلم أخوة قولوا فرمي أخوة قولوا لقناه أول وآخر خوجوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر روجي حفتات جارب لروجي حفتات جارب صد جار أبي أمت شبرين آخي فرمونا إذا أنت فرميوا عن أبي هوريث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم هركس التوبة بكت هتا أو يخور لا خور أأ الله هذا توها خات نال التوبة هاجر أبوكاتها واتا درج التوبة ولاية شو بيجمع الأخاء فرمي صلى الله عليه وسلم هموج شوي إخوائي جوريم هربان دست راء أخت ليتوبة لي مسيء النهار بويته بخلا بكاركاني روجته ودستي بروج رأ أخاد بويت خلا بكارين شوته وبجن، درجيت بس او مشكلة تونا زي كيمريت، ندي والله ما دام درجيت توبة اللهيا، خواج وراه مشي ودست رأ أخا وتبكارانه همرو دست الرأخات عجلانشيا، نا أقربت زاني كيمري حق أبوك صيبك يان أتواني أقصيك بس توزان كيمري نخير، فالمدهي بيغمر إخوانا، صلى الله وسلم بس يوني عجل بكن لا نخير، ده فرمت توبكرين اللي... عجل بكن لا توبكرين، بلى مخوآء وندبر رحم وبيزياء، درجات توبة نا ختة أو كاتك خور بس آية توازني كيمريد، نا والله، أجيت أول رجع، ما دام نا زني كيمريد، لو إن لمزجود دبتي مريد، إيش اللي لعانيش تقي مريد، بوجنا التوبة، بريم إيش ان عجبتوني؟ أنزين مندم؟ هالبشر ما بروه؟ خذ بوكات المجرة أو كاتي وأرية وتم جلته بوما بخالكان وبأمة اسلام قشتي نجبتوني يقولي والله أي زيد يعني أي عمر هتاوقاته بوما وتش عمر تاوقاتيها ويا بونا ودوه؟ أفرم توبوا يا خباب رحنا والله إيه وزوته وبكين نازني يقول مهربان؟ قبل خاطرنا كانوا كان مخوش بي يا ربي يا لا قلنا ما مخوش بي لا قلناه دايك واقوم لا يقول نهى من ما خول بي، خوايا عبادة الله اللي قبلكي. خوايا توب ما اللي قبلكي، بما كتب توب توبيك صادق وريث بيك، كوا سيل لروح جسمان بكار، يا رب العالمين خوايا ورات ما فاكوكيه، عبادة الله اللي قبلكي، خدمي القرآن اللي قبلكي. ترايح ما اللي قبلكي. بما كتب رأي أكثر، الله فساد الامادي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلَكُمْ